له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يُولِجُ الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا باللّه ورتوا له ما جعلتكم مستقلتين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كثير وما لكم لا تؤمنون بالله والمرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والمرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ من طائفتكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكل رءوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في تبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 ماذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر